بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إداية هل في ذلك قسم لدي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي فرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاستروا في التفا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمصادر فمن الإنسان إذا لم تلاه ربوك وما هو نقمه فيقول فيقول ربي أقم وَأَمَّا إِذَا مَا ٱلْكَلَامُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْقَ يَقُولُ رَبِّ أَغْنِنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ وتأكلون التواف أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيءا يومئذ بجهنم يومئذ يتنكه الإنسان وأماله الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعرض أبابه أحده ولا يوثق وتاقه أحد يا أية والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي